مغني اللبيب من كتب الأعاريب لابن هشام لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعود العصيمي الدرس السادس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نبدأ درس اليوم الإجابة على بعض الأسئلة التي يوم الخميس هذا سائل, يقول هل هذا سائل يقول هل يقال في إعراب الفعل المضارع المنصوب إذا كان معتل الآخر منصوب بحذف حرف العلة أو يقال منصوب بفتحة مقدرة في آخره ماذا تقولون؟ فعل مضارع معتل الآخر إذا كان منصوبا مع علامة نصبه نعم فتح المقدرة لا يحذف حرف العلة إلا مع الجازم لا يحذف حرف العلة إلا مع الجازم هذا يذكرنا بالبيت الذي مر معنا وهو بيت المتنبي السابق في قوله كفى بجسمي نحولاً أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني قال هل عود الضمير في قوله إياك أو في قوله مخاطبتي الشاهد في قوله مخاطبتي الياء في مخاطبتي هي الشاهد لأنها عادت على الياء في قوله أنني ولم يعد الضمير على رجل لأنه لو عاد على رجل في قوله كفى بجسم حولا أنني رجل لو لا مخاطبتي إياك لو عاد على الرجل على رجل لقال لأن الاسم الظاهر في حكم الغائد هذا يرجو عدم التوسع وهذا يقول ما سبب نقصان كان وأخواتها في مثلي كان فعل ماض ناقص ما سبب نقصانها؟ أشرنا إلى العلة علة النقصان في كان وأخواتها أنها لا تكتفي بالمرفوع دون المنصوب لا يتم معناها بالمرفوع دون المنصوب فلا تقول كان زيد وتسكت حتى تأتي بالمنصوب فتقول كان زيد ناجحا أو فاهما نحو ذلك ذهب بعض العلماء إلى أن علت نقصان هذه الأفعال لكونها قد سُلبت الدلالة على الحدث فأصبحت لا تدل إلا على الزمان فليس فيها معنى الحدث عندما تقول كان زيد مجتهدا ليس في كان دلالة على الحدث الحدث فهم من قول مجتهدا وبالنظر إلى الأفعال التامة يظهر معنى النقصان هنا عند بعض العلماء وهو قولك مثلا ضرب زيد أخاك فضرب فعل تام لأن معنى الحدث وهو الضرب فهم منه بينما كان وأخواتها لا يفهم منها هذا المعنى هذان قولان الأول الذي ذكرته في درس السابق وأشرت إليه قبل قليل هو الذي صار عليه ابن مالك وشراح الألفية والثاني وهو السلف أنها أن هذه الأفعال قد سلبت الدلالة على الحدث وبقي معها الدلالة على الزماني فقط هذا المعنى ذكره كثير من العلماء يسأل أحد الإخوة يقول هل الممنوع من الصرف يعرب بالعلامة الفرعية في حالة الجر أم في جميع أحواله الإعرابية هذا السؤال لكم الممنوع من الصرف هل يعرب بعلامة فرعية في حالة الجر فقط أم في جميع أحواله الإعرابية في حالة الجر وفي حالة الجر نعم العلامة الفرعية في حالة الجر فقط لأنك تقول وعن عائشة رضي الله عنها فتقول عائشة مجرور عنه وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرب بينما تقول قالت عائشة رضي الله عنها عائشة فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره وهي علامة أصلية وتقول إن عائشة رضي الله عنها فتقول عائشة اسم إن منصوب على نصف الفتحة الظاهرة على آخره بقي عن المشير أيها الإخوة إلى مسألة تقدير الحركات في الأسماء ربما كان هذا مما فات الإشارة إليه في الدرس السابق وهو أمر فيه وضوح ولكن لا بد من التذكير. ما المواضع التي تقدر فيها الحركات مع الأسماء بإجاز مع الأسماء المقصورة الاسم المقصور تقدر معه الحركات والاسم المقصور هو الاسم الذي آخره ألف لازمة مثل الفتى والعصى فإنك تقدر معه الحركات تقول جاء الفتى رأيت الفتى مررت بالفتى فتقول الفتى في جاء الفتى مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على آخر ما نعمل ولي التعذر وهكذا علامة النصب وهكذا علامة الجر ثم الشيء الثاني مما تقدر معه الحركات هو الاسم المنقوص الاسم المنقوص ما الاسم المنقوص؟ الاسم المنقوص هو الاسم الذي آخره ياء مكسور ما قبلها ياء مكسور ما قبلها مثل القاضي والداعي والهادي والمهتدي هذه نقول أسماء مقصورة منقوصة أسماء منقوصة تعرب بحركات مقدرة في حالتي الرفع والجر في حالتي الرفع والجر فقط فتقول في حالة الرفع جاء القاضي اليوم جاء القاضي اليوم ما إعراض القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على آخر منع مضورها الفقل وتقول سلمت على القاضي اليوم القاضي ما إعرابها اسم مجرور بعلا وعلامة جره الكسر المقدرة على آخر منع من ظهورها أتقل أما علامة النصب وهي الفتحة فإنها تظهر مع الاسم المنقوص لخفته فتقول رأيت القاضية اليوم رأيت القاضية اليوم فتقول بالقاضية مفعل به منصوب عن نصب الفتحة الظاهر على آخر اتضح هذا النوع الثاني مما يقدر معه العلامات العربية من الأسماء النوع الثالث هو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم الاسم المضاف إلى ياء المتكلم مثل قلمي وكتابي وتقول بيتي فقلمي تقول هذا قلمي ما إعراب قلمي على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وتقدر الحركات كلها مع الاسم المضاف ليا المتكلم فتقول هذا قلمي وتقول أخذت قلمي منصوب على متنصبه فتحة المقدرة على آخر منع منظورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وتقول في حالة الجر كتبت بقلمي قلمي ما إعرابها مجرور ارفع صوتك واحد منع على ما قبل الياء أو على آخره منع منظوري اشتغال المحل بحركة المناسبة طبعا التعليلات هذه تحتاج إلى شيء من التوضيح لمن لم يسمع بها من قبل وهذه كما قلنا تدرس في المتون وجودة في المتون مسألة التعذر أن الألف يتعذر معها ظهور الحركات والثقل أنه يمكن أن تظهر الحركة لكن فيها ثقل فيها ثقل كأن تقول جاء القاضي اليوم لكنه ثقيل فالعرب تجنبت الثقل الذي يجري على الألسنة بتقدير الحركة والحركة المناسبة أن ياء المتكلم لا يناسبها من الحركات إلا الكسرة فلذا لا بد من كسري ما قبلها الموضع الرابع مما يقدر معه الحركات في الأسماء المنادى المفرد المنادى إذا كان مبنياً بناء أصلياً المنادى المفرد إذا كان مبنياً مثل سيبويه لو ناديت سيبويه ماذا ستقول ها نجرب ناده ناده قل يا يقول يا سيبويه هل هذا صحيح إذن ماذا نقول يا سيبويه طيب نريد أن نعرف معروف أنه علم مفرد وعلم المفرد ما حكمه أنه يبنى على الضم تقول يا زيد يوسف أعرض عن هذا تنادي إذا نديت علما مفردا فإنك تبنيه على الضم طيب سيبويه قلت يا سيبويه وقلنا للآخر أنك أخطأت إذن كيف نعربه؟ نقول منادى مبني على الضم المقدر مبني على الضم المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي لأن السبوه مبني دائما ناديته أو أم لم تناده كذلك هؤلاء أقول يا هؤلاء انتبهوا معنا يا هؤلاء هؤلاء مثلها منادى مبني على الضم ايش المقدر نحن نتحدث عن التقدير هنا تقدير الحركات مبني, مبني على الضم المقدر منع مظور اشتغال المحل بحركات البناء الأصلي ومثله يا حذامي الموضع الخامس المنادى المركب تركيبا إسنادية المنادى المركب تركيبا اسمادية مثل تأبط شر وجاد الحق وشاب قرناها عندما أنادي هذا العلم فكيف أنادي تأبط شر أقول يا تأبط شر يا تأبط شر كيف أعربه تأبط شر منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهور ه اشتغال المحل بحركة الحكايه لانه مركب تركيب اسنادي فيحكى اعيد يا تعبط شرى منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الحكاية إذن هذه خمسة مواضع تقدر فيها الحركة مع الأسماء المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الضوابط وهي اثنى عشر ضابطا اشار الى ضابط لا بد منه ولم يتحدث عنه وانما قال ثم بعد الكلام على المفردات يتكلم على الجمل الها محل ام لا اذا ما سبق من ضوابط هو حديث عن المفردات والمفردات المعربة لا يكون لها إعراب إلا في جمل بعد أن تنتهي من إعراب المفرجات تنتقل إلى إعراب الجمال يقول لابد من الحديث عن إعراب الجمل لابد من أن نشير أيضاً نحن إلى الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي لها لا محل لها من الإعراب لأن إعراب الجمل جزء من إعراب الكلام الذي معك ولا يتم فهمك للكلام إلا بفهم مواقع الجمل كما تفهم مواقع المفردات فنقول الجمل من حيث كونها لها موقع من الإعراب أو لها محل من الإعراب أو لا محل لها من الإعراب على قسمين جمل لها محل من الإعراب وهي سبع جمل جمل الجملة الأولى هي الجملة الخبرية سواء كانت خبرا لمبتدأ أو خبرا. لإن مثل أن تقول زيد يكتب الدرسة جملة يكتب الدرسة هذه جملة في محل رفع خبر فإذا الجملة الواقعة خبراً إن كانت خبرا لمبتدأ أو خبرا لإنّا فهي في محل رفع مثل زيد يكتب الدرس أو زيد قام أبوه قام أبوه ماذا تقول في إعرابها جملة في محل رفع خبر لابد أن تقول هذا في محل رفع خبر أو كانت خبرا لإن إن زيدا أبوه قائم جملة أبوه قائم ما إعرابها طبعا هي مكونة من المبتدأ وخبر هذه الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر إنا في محل رفع خبر إنا وإذا كانت الجملة خبرا لكان او احدى اخواتها فانها تكون في محل نصب بما كانوا يسقون او نقول مثال صناعي كان زيد يحفظ الألفية كان زيد يحفظ الفيه يحفظ الفيه ما اعرابها في محل نصب خبر كان ومثلها كاد لأنها تدخل في هذا نعم وما كادوا يفعلون فدبعوها وما كادوا يفعلون جملة يفعلون في محل نصب خبر كاد. الجملة الثانية التي لها محل من الإعراض هي الجملة الحالية يعني الواقعة حالا ومحلها النصب ومثالها جاء زيد يركض جاء زيد يركض يركض جملة فعلية من الفعل والفاعل في محل نص حال لا بد أن تنص على هذا في محل نص وتعين أو تحدد موقعه فتقول حال وجاءوا أباهم عشاء يبكون جملة يبكون جملة فعلية في محل نصر حال وتكون وتكو جملة اسمية تقول جاء زيد ويده على رأسه جملة اسمية في محل نصر حال الجملة الثالثة من الجمل التي لها محل من الإعراب هي الواقعة مفعولا به الجملة الواقعة مفعولة إذا وقعت مفعولاً هذه الجملة مفعولاً به فإنك تقول إنها في محل نصف مثل قال إني عبد الله إني عبد الله هذه الجملة المكونة من إن واسمها وخبرها في محل نصف مفعول به لقالة مقول القول وهذه كثيرة قد يكون مقول القول وقد يكون غير مقول القول تكون مع ظننت واخواتها ظننت زيدا يحفظ الألفية ظننت زيدا يحفظ الألفية تقول يحفظ الألفية في мحل نص مفعول ثاني لظن الجملة الرابعة هي الجملة المضاف إليها الجملة المضاف إليها ومحلها الجر ومحلها الجر وغالبا هي الواقعه بعد ما يضاف الى الجمل كقوله تعالى واذكر اذ انتم قليل واذكر اذ, قليل إذ لما مضى من الزمان والجملة التي بعده أنتم قليل جملة اسمية في محل جر بإضافة إذ إليها لأن إذ تضاف إلى الجمل لزوما ومثلها إذا وإذا وردت كثيرا في القرآن الكريم كقول سبحانه وتعالى إذا والليل إذا يغشى إذا جاء نصر الله والفتح لآهده الجملة الخامسة هي الجملة الواقعة جواباً لشرط جازم الواقعة جواباً لشرط جازم ومحلها الجزم ومحلها الجزم كتابة قوله سبحانه وتعالى من يضلل الله فلا هادي له من يضلل, من يضلل الله فلا هادي له جملة لا هادي له في محل جزم جواب الشرط في محل جزم جواب الشرط يستثنى من الجمل الواقعة جواب الشرط إذا كان فعلها ماضيا أو أمرا فإننا قلنا إذا كان الفعل ماضيا فإن المحل فإن للفعل نفسه لا للجملة وإن عدتم عدنا عدنا هنا ما إعرابها نقول الفعل الماضي في محل جزي وليست الجملة أما إذا كانت الجملة ليس فعلها ماضيا فإننا نقول إنها في محل جز الجملة السادسة هي التابعة لمفرد نكرة التابعة لمفرد نكرة ومحلها بحسب ما تتبعه مثال ذلك قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه جملة لا بيع فيه ما إعرابها صفة في لكن لابد أن نقول أنها في محل رفع صفة ليوم لأن يوم مرفوع لأن يوم مرفوع. طيب في قول سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه ترجعون ما يعرابها هذه الجملة جملة فعلية في محل نصب صفة ليوم طيب لماذا قلنا هنا في محل رفع وهنا في محل نصف بحسب ما تتبعه ولهذا نقول في قول سبحانه وتعالى إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه لا ريب ما أعرابها جملة في محل جر الجملة السابعة هي التابعة لجملة لها محل من الإعراب إذا كانت الجملة التي معنا تابعة لجملة لها محل من الإعراب فإنها تأخذ إعرابه ولا يكون ذلك إلا في عطف النسق وفي البدل لا يكون إلا في عطف النسق وفي البدل فقط ومثال ذلك أن تقول زيد قام أبوه وقعد أخوه زيد قام أبوه وقعد أخوه جملة قعد أخوه ما إعرابها؟ لا معطوفة على قام أبوه قاعد أخوه معطوفة على جملة قاعد أخوه طيب ما يعراب جملة قاعد أخوه في محل رفع خبر قعد زيد قام أبوه قام أبوه في محل رفع خبر طيب قاعد أخوه وقاعد أخوه ما محلها معطوفة على الخبر فتأخذ الإعراب نفسه اتضه إذن من الجمل التي لها محل من الإعراب هي التابعة لجملة لها محل من الإعراب أما البدل فقليل مشاهده قول الشاعر أقول له ارحل لا تقيمنا عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما أقول له ارحل لا تقيمنا. لا تقيمن جملة فعلية هنا في محل نص لأنها بدل من إرحم هذه هي الجمل نعيدها على عجل الجمل التي لها محل من الإعراب الجملة الأولى الجملة الواقعة خبرا الجملة الثانية الواقعة حالا الجملة الثالثة المفعول به الجملة الرابعة المضاف إلى الجملة الخامسة الواقعة جواب لشرط جازم الجملة السادسة إذا كانت تابعة لمفرد نكرة لمفرد نكرة والجملة السابعة التابعة لجملة لها محل من الإعراب أما الجمل التي لا محل لها من الإعراب فهي الجمل الآتية اولا الجملة الابتدائية أو المفسره مثل ان اعطيناك الكوثر لو اعربتها جمله تقول جمله ان اعطيناك الكوثر جمله ابتدائيه لا محل لها من الاعراب لا محل لها من الاعراب الابتدائيه او المستأنفه الفرق بينها وبين الابتدائية أن الابتدائية تكون غير مسبوقة بكلام أما المستأنفة فإنها ما سبق بكلام فتبتدأ كلاما جديدا فنقول استأنف الجملة الثانية هي الواقعة صلة الواقعة صلة تقولك جاء الذي أكرمته جملة أكرمته ماذا نقول في إعرابها جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب وهي كثيرة جدا وسواء كانت صلة لإسم أو صلة لحرف الجملة الثالثة هي المعترضة بين شيئين هي المعترضة بين شيئين زيد رحمه الله كريم جملة رحمه الله جملة معترضة لا محل لها من الإعراض الجملة الرابعة هي الجملة التفسيرية الجملة التفسيرية وهي الكاشفة لما تليه يقال عنها جملة تفسيرية مثال ذلك قوله تعالى كمثل آدم خلقه من تراب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب جملة خلقه من تراب هذه جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب وذلك أنها تشفت عن معنى كمثل آدم كمثل آدم يعني ما المثلية التي ماثل بها عيسى آدم عليه السلام قال خلقه من تراب وكذلك في قوله سبحانه وتعالى وأسر النجوة الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم جملة هل هذا إلا بشر مثلكم جملة فسرت ماذا النجوة وأسر النجوة الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ جملة هذه الجملة فسرت النجوة فنقول هذه الجملة لا محل لها من الإعراب ولها أمثلة عديدة الجملة الخامسة هي الواقعة جواباً لقسم فكل ما وقع جواباً لقسم وهو كثير في القرآن وبخاصة في أواخر السور في السور الأخيرة من القرآن نجد أن الجواب القسم سواء كان مذكورا أو محذوب تقول لا محل لهم من العراب فقال سبحانه وتعالى والعصري إن الإنسان لا في خسف تقول هذه الجملة إن الإنسان لا م... جواب القسم لا محل له من الإعراب الجملة السادسة هي الواقعة جوابا لشرط غير جازم هي الواقعة جوابا بعد شرط غير جازم أدوات الشرط غير جازمة منها إذا ولما ولولا ولو هذه أدوات تدل على الشرط ولا تجزم وأيضا بين تقول مثلا بين أنا قائم جاء زيد بين أنا جالس جاء زيد الجملة التي بعد بين هذه لا محل لها من الجملة الواقعة المعدرة جاء زيد جملة جاء زيد جملة جواب الشرط غير الجالس لا محل لها من إعراب ومثله إذا جاء زيد فأكرم جملة فأكرمه جواب لي إذا لا محل لها من الإعراب لولا زيد لأكرمتك لولا أنتم لكنا مؤمنين لكنا مؤمنين جملة جواب الشرط غير الجازم ماذا نقول عنها من حيث محلها للإعراب وعدمه نقول لا محل لها من الإعراب الجملة السابعة هي التابعة لما لا موضع له أي لا محل له من الإعراب ويكون ذلك في, النعت في العطف كقولك مثلا قام زيد وقعد عمر قام زيد قام فعل ماضي وزيد فاعل والجملة كيف نعربها ابتدائية لا محل لها من الإعراب والو وحرف عطف لا محل لها من الإعراب وقعد فعل ماضي وعمر فاعل والجملة معطوفة لا محل لهم العراض معطوفة على الجملة السابقة فإذا المعطوف على ما لا محل له يأخذ حكمه لكن بشرط أن لأ, لا نقدر الواو للحال وهذا بعيد في مثل هذه الجملة هل نعين الجملة ونقول جملة اسمية أو فعلية يستحسن ذلك بأن تعين الجملة هل هي اسمية أو فعلية هذا بإجمال ما يتعلق بالجمل التي لها محل والجمل التي لا محل لها من الإعراب ينبغي أن تعنى بها لأنها مكملة للمفردات لإعراب المفردات بقي معنا أيضاً مما يتعلق بالإعراب أن أنبه إلى أمرين وأنت تعرب لا بد أن تأخذ بهما وأن تلتفث لهما أول هذين الأمرين هو أن الكلمة المعربة قد يكون لها أكثر من احتمال إعرابي فلا يشتل عليك هذا قد تكون الكلمة التي تريد إعرابها محتملة لأكثر من وجه إعرابي فلا يكون ذلك مشتلا عنده لأن القواعد متعددة ويبقى مسألة الترجيح لاحقة لكن المرحلة الأولى هي ان تضع الاحتمالات الممكنة فمثلا عندما أقول رأيت ما كتبت رأيت ما كتبت أعرض ما في هذه الجملة ها تفضل ممتاز نتوافق كيف تقول رايت شيئا كتبته. طيب هي نفسه يعني أو نقول إنها نعم بهذا المعنى قد تكون مصدرية ها؟ تكون مصدرية فنحن نعطي مثلا هنا الاحتمالين وهما واردان أن تقول إنها موصولة رأيت ما كتبت أي الذي كتبته ويكون الرابط العائد محذوف رأيت ما كتبته يعني الذي كتبته وهذا احتمال صحيح الاحتمال الثاني ان تكون ما مصدريه فكانني قلت رايت مكتوبه او كتابتك مصدريه وايرى بمصدر ف هنا الاحتمال ايضا صحيح اذا قد يكون للكلمه أكثر من احتمال لابد أن نقرر هذا عند الدخول في الأعريب وبخاصة فيما يشكل من عريب الآيات القرآنية مثلا في قولي سبحانه وتعالى وجعله دكا وجعله دكا في سورة الكهف دكا هنا يحتمل أن تكون مفعول به لي جعله مفعول ثاني ويحتمل أن يكون مصدر يعني مفعول مطلق دكه دكا ذكر ذلك المعربون فأريد أن أقرر أن لي الكلمة المعربة قد يكون لها أكثر من احتمال وهذا موجود في كتب عريب القرآن بصورة يعني واضحة وظاهرة فلا يشكل معك عندما تجد في بعض الكلمات القرآنية مثل بغتة تجد فيها ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال في إعرابها لا يشكل معك هذا يبقى مع بعد ذلك الترجيع من الذي يرجح مرحلة لاحقة؟ بعد فهمك للآيات ومعرفتك لتفسيرها يأتي الإعراب لأن الإعراب هنا سيكون فرعاً عن المعنى وينبني عليه الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه عليه هذا الدرس وهو, وهو من أهم الضوابط التي ينبغي أن يعنى بها المعرب أنه ينبغي أن يراعي المعرب أمرين معا ليصح له إعرابه ينبغي أن يراعي أمرين أولهما صحة الإعراب صناعة وثانيهما صحة المعنى فلابد أن يشتمل إعرابه على هذين الأمرين صحة الإعراب صناعة وصحة المعنى ولو أخطأ في أحد هذين الأمرين فإننا نقول إن إعرابه خاطئ ومن هنا يأتي فرز هذه الأوجه التي نقولها فإذا كان الوجه الذي معي الإعرابي يخالف قاعدة نحوية معروفة مقررة فإنني أقول إنه خاطئ حتى ولو كان المعنى معه صحيحا وإذا كان الإعراب من حيث القاعدة والصناعة صحيح لكنه لا يؤدي المعنى المراد فإننا نقول إن الإعراب خاطئ أيضا أضرب أمثلة لهذا حتى تتضح الصورة من ذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله إلى أجله الجر مجرور هنا المتبادر أنه متعلق بقوله تكتبوه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله فالذي يتبادر عند المعرب أن يقول إلى أجله متعلق بالكتابة لا بالكتابة الصغير وكبير لم يتعلق بهما وهذا القول ليس بصحيح لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى استمرار الكتابة إلى قضاء الأجل أجل الدين وهذا غير مراجم إنما, إنما إلى أجله متعلق بمحذوف ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا كائنا إلى أجله حاصلا إلى أجله ويكون حالا حالة كونه كائنا إلى أجله مثال آخر طيب هنا الخطأ جاء من عدم مراعاة الصناعة أو من عدم مراعاة المعنى المعنى, المعنى, المعنى أما الصناعة فيحتمل أن يكون أنه متعلق به تكتبوه لأنه فعل يدل على الحدث طيب في قوله سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث يجعل رسالتها حيث هنا أعربها بعضهم بأنها مفعول في ظرف وهذا عند التدقيق غير صحيح فأس لماذا؟ لأن علم الله لم يكن في جعل يعني لم نجعل نجعله هنا ظرفا حيث لعلم الله وإنما حيث هنا مفعول به لفعل محذور الله أعلم يعلم حيث يجعل رسالته فهو مفعول به لفعل محذور مثال آخر في قوله سبحانه وتعالى فناظرة بما يرجع المرسلون عندما نقول بما يرجع هنا متعلق بماذا؟ قد يقول قائل بل قيل يعني في أحد المفسرين قال إنها متعلقة بناظرة فناظرة بما يرجع المرسلون قال إن متعلقة بناظرة ناظرة وهذا قول غير صحيح من حيث الصناعة لماذا؟ لأن الاستفهام في بما له الصدر في الكلام فلا يتقدم عليه شيء ومن ثم نقول إن بما يرجع بما هنا متعلق بيرجع الذي بعده وهذا أمر مقرر أيضا في نحو ما جاء في الحديث حديث جبرائيل عندما في أول نزول الوحي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ ما أنا بقارئ ذهب بعض العلماء إلى أنما هنا استفهامية وأنها مفعول به لقارئ قال ما استفهمية وهي في محل نص بقارئ وهذا غير صحيح صناعة لأن دخول الباء على بقارئ يمنع أن تكون, يمنع أن تكون معمول ما قبلها معمولا لما بعدها فدخلت الباء على الخبر فدل على أن ما نافية لأن الباء تدخل في خبر ما ما تدخل في خبر في بعد ما الاستفهامية الأمثلة على هذا كثيرة ولكن أختم بكلام للعربي السنوسي القيرواني وهو من علماء القرنين الثاني عشر والثالث عشر في هذا الضابط الأخير وهو ما يتعلق بمراعات الصناع النحوية مع مراعات المعنى لا من الجمع بينهما عندما تريد أن تعرب فقال رحمه الله وإن ترد اعراب لفظ فعلما معناه فعلم قبل ان تكلم وان ترد اعراب لفظ فعلما معناه فعلم قبل أن تكلم وراعك المعنى الصحيح مقتضى صناعه النحو تصادف مرتضى ومن يراعي واحداً قطي امتطى مطية الخطى طويلة الخطى بإجاز هو يقول إذا أردت إعراب لفظ فاعلم معناه قبل أن تبادر إلى إعرابه وإن ترد إعراب لفظ فاعلم معناه قبل أن تكلم اعرف ما معناه ثم أعربه كما في قوله سبحانه وتعالى في سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوه والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ما أعراب أحوى قل ما معنى أحوى قبل أن تعرف لأنها محتمدة لأمرين إما أن تقول إنها صفة فجعله غثاء أحوى أو تكون حالا حالة كونه أحوى بناء على معناها هل هو السواج؟ الخالص او هو الخضره المائله إلى السواد ثم قال وراعي كل معنى الصحيح مختضا صناعه النحو تصادف مرتضى يعني راعي مع صناعه النحو المعنى الصحيح راعي مع صناعه النحو المعنى الصحيح تصادف مرتضى يعني الذي يرضي الآخرين ومن يراعي واحدا قط امتطى ومن يراعي واحدا من الأمرين إما صناعة النحو أو المعنى امتطى مطية الخطأ يمتطي مطية الخطأ يعني يقع في الخطأ ولا شك إذا راعى واحدا من الأمرين فإنه سيقع في الخطأ بلا شك وَمَنْ يُرَاعِ وَاحِدًا قَطِمْ تَطَى مَطِيَّةَ الْخَطَى طَوِيلَةَ الْخُطَى يعني سيستمر معه الخطى مدى طويلة هذا ما يمكن أن نقوله في هذا الدرس مع أننا لم نتناول إلا الضابط الثالث عشر ولكن أحببت أن نشير إلى أقسام الجمل لأهميتها التي تضاهي أهمية عراض المفردات أما ما بقي من المحترازات فامرها يسير باذن الله ناتي عليها ان شاء الله يوم غد اسال الله لي ولكم التوفيق والسداد والله اعلم الله عليه